لفضيله ا ل د ك ْ و َ ز َ ا د َ ه ُ ب ََ س ْ ط ة فِي ا ل ْ ع م و ن ا ل ْ ج ِ س م ِ ف موسوعه النابلسي للعلوم م الاسلاميه قالوا فهزموا ب إ ذ ن الله, الله وقتلوا ولكن الله